الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط السادس والثلاثون من كتاب زاد المعاد في هدو خير العباد يسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءه في موضوع غزوة خيبر وقال شداد بن زاد جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وتبعه فقال أهاجر معك فعوصى به بعض أصحابه فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسمه وقسم للأعرامي فأعطى أصحابه ما قسمه له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال من هذا قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا يا رسول الله قال قسم قسمته لك قال نعم على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمه هنا وأشار إلى حلقه نسح فأموت فأدخل الجنة فقال إن تصدق ان تصدق الله يصدق ثم نهض إلى قتال العدو فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول فقال أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه وكان من دعائه له اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وأنا عليه شهيد قال المواقدي وتحولت اليهود إلى قلعة الزبير حسن منيع في رأس قله فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام فجاء رجل من اليهود يقال له عزال فقال يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرا ما بانوا إن لهم شرابا وعيونيا تحت الأرض يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك فإن قطعت مشربه عليهم أصحروا لك فسعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مائهم فقطعه عليهم فلما قتى عليهم خرجوا فقاتلوا أشد القتال وقتل من المسلمين نفر وأصيب نحو العشرة من اليهود وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح والسناين حصن إبن أبي فتحسن فتحصن أهله أشد التحسن وجاءهم كل فن كان هزم من النطاة والشق فإن خيبر كان جانبين الأول الشق والنطاة وهو الذي افتتحه أولا والجانب الثاني الكتيبة والوطيح والسنان فجعلوا لا يخرجون من حسنهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم من جميق فلما أيقنوا بالهلكة، وقد حصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر سالوا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلح، وأسلم أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنزل فأكن لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فنزل ابن أبي الحقيق، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم. على حق بمائنا في خصومهم من المقاتلة وترك الذرية لهم ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة إلا ثوبا على بغر الإنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم من شيء فصلحوه على ذلك. قال حماد بن سلمة أنباء عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى أن جاءهم إلى قصريهم فغلب على الزرع والنخل والأرض. فصالحوه على ان يجلوا ولهم ما حمل حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والنماء واشترط عليهم ان لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فان فعلوا فلا ذمه لهم ولا عهد فغيروا مسكا فيه مال وحلي لحلي من اخطب كان احتمله معه الى خيبر حين أجلية النبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم خلي بن أخطب ما فعل مسك خلي الذي جاء به من النبير فقال أذهبته النفقات والحروب فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل زبير فمسه بعذاب وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال قد رأيت خليلا يطوف في خربة ها هنا، فذهب فطاف، فوجئ المسك في الخربه فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إبني ابي الحقيق وأحدهما زوج سفيه بنت حيي ابن أختب، وسما رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم، وقسم اموالهم له بالنكت ما لنكته، وأراد أن يجليهم منها. فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصدقها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه علمان يقومون عليها وكانوا لا يفرضون يقومون عليها فيعطاهم خيبر على أن لهم شطر من كل زرع وكل ثمر ما دعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم. وكان عبد الله من رواحه عليهم كما تقدم ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلح إلا ابن أبي الحقيق لنكث الذي نكثوا فإنهم شرطوا أن يغيبوا أو كتموا فقد برئت منهم جمة الله وجمة رسوله فغيبوا فقال لهم أين المال الذي خرجتم به من المدينة حين أجميناكم فقالوا ذهب فحلفوا على ذلك فاعترف عن كنانة عليهما بالمال حين دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير يعذبه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانة إلى محمد بن مسلمه فقتله ويقال إن كنانة هو كان قتل أخاه محمود بن مسلمه وسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه من تحويل بن اخطب وابنه عمتها وكانت صفيه تحت كنانه ابن ابي الحقيق وكانت عروسا حديثه عهد بالدخول فامر بلالا ان يذهب بها إلى رحله فمر بها بلال وسط القتلى فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انهامت الرحمه منك يا بلال وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت فاصطفاها لنفسه واعتقها وجعل عتقها صناقها وبنى بها في الطريق وأولم عليها ورأى بوجهها خضرة فقال ما هذا فقالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه فسقط في حجري ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا فقص على زوجي ثلاث وجهي وقال تمنينا تمنينا هذا الملك الذي مدينه وشك الصحابة هل اتخذها سرية أو زوجه فقال ذو إن حجبها فهي إحدى نسائه وإلا فهي منا ملكة يمينه فلما ركب جعل ثوبه الذي ارتدى به على ضغرها ووجهها ثم شد طرفه, طرفه تحته فتاخروا عنه في المسير وعلموا أنها إحدى نسائه ولما قدم ليحملها على الرحل أجلته أن تضع قدمها على فخه فوضعت ركبتها على فخه ثم ركبت ولما بنى بها بات أبو ايوب ليلته قائما قريبا من قبته آخلا بقائم السيف حتى أصبح فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر أبو أيوب حين رآه قد خرج فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم نامك يا أبا أيوب فقال له أرقت ليلتي هذه يا رسول الله لما دخلت بهذه المرأة ذكرت أنك قتلت أباها واخاها وزوجها وعامة عشرتها فخفت أن تغتالك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له معروفا وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 وثلاثين سهما، جمع كل سهم مئة سهم، فكانت ثلاثة آلاف وستمئة سهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وهو ألف وثمانمائة سهم، لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين. وعزل النصف الآخر وهو ألف وثمانمائة سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين قال البيهقي وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوه وشطرها صلحا فقسم ما فتح, ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانيين وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين قلت وهذا بناء منه على اصل الشافعي رحمه الله انه يجب قسم الارض المفتتحه عنوه كما تقسم سائر المغانم فلما لم يجده قسم نصف من خيبر قال انه فتح صلحى ومن تامل السير والمغازي حق التامل تبين له ان خيبر انما فتحت عنوه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على ارضها كلها بالسيف عنوه ولو فتح شيئا منها سلحى لم يجبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فانه لما عزموا على اخراجهم منها قالوا نحن أعلم بالارض منكم دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها وهذا صريح جدا في انها انما فتحت عنده وقد حسب من اليهود والمسلمين بهما من الحراب والمبارزه والقتل من الفريقين هو معلوم ولكن لما أنظروا إلى حسنهم نزلوا على الصلح الذي بذلوه أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح ولهم رقابهم وذريتهم ويجروا من الأرض فهذا كان الصلح ولم يقع بينهم صلح أن شيئا من أرض خيبر لليهود ولا جرى ذلك البته ولو كان كذلك لم يقل نطركم ما شئنا فكيف يقرهم في ارضهم ما شاء ولما كان عمر أذناهم كلهم من الأرض ولم يصالحهم ايضا على أن الأرض للمسلمين وعليها خراج يؤخذ منهم هذا لن يقع فإنه لن يبرد على خيبر خراجا بكته فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة والامام مخير في أرض العنوة بين قسمها ووقفها أو قسم بعضها ووقف بعض وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنماع الثلاثة فقسم قريبة والنظير ولم يقسم مكة وقسم شطر خيبر وترك شطرها وقد تقدم تقدير كون مكة فتحت عنه بما منفع له وإنما قسمت على ألف وثمانمائة سهم لأنها كانت طعمة من الله لاهل الحديدية ومن شهد منهم ومن غاب كانوا ألفا وأربعمائة وكان معهم مئة فارس لكل فرس سهمان فقسمت على ألف وثمع سهم ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جاب بن عبد الله فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حبرها وقسم للفارس ثلاثة أشهر وللراجل سحنا وكانوا ألفا وأربعمائة وفيهم مئة فارس هذا هو الصحيح الذي لا رئب فيه وروى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه اعطى الفارس سهمين والراجل سهنى قال الشافعي رحمه الله كأنه سمع نافع أن يقول للفارس سهمين وللراجل سهنى فقال للفارس وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدم عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ وقد أنبعنا الثقه من أصحابنا عن إسحاق الأزرق فلواسطي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس بسهمين بل الفارس بسهم ثم روى من حديث أبي معاويه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهم للفارس ثلاثه اسهم سهم له وسهمين لفرسه وهو في الصحيحين وكذلك رواه الثوري وأبو اسامه عن عبيد الله قال الشافعي رحمه الله وروى مجمع المجالية أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهام خيبر على ثمينية عشر سفنة وكان الجيش ألفا وخمسمائة منهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سفنين والراجل سهما قال الشافعي رحمه الله ومجمع ابن يعقوب يعني راوي هذا الحديث عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع ابن جهرية شيخ ما يعرف فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ولم ير له مثله خبرا معارضه ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله قال البيثقي والذي رواه مجمع ابن يعقوب بإسناده في هذا الجيش وعدد الفرسان قد اختلف فيه ففي رواية زادر وأهل المغازي أنهم كانوا ألفا وأربعمائة وهم أهل خدادية وفي رواية عباس وصالح ابن كيسان وبشير بن يسار وأهل المغازي أن الخيل كانت مئتي فرس وكان من الفرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم وقال أبو داود حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه وأرى الوهم في حديث مجمع أنه طال ثلاثمائة فارس وإنما كانوا مئتي فارس وقد روى أبو داود أيضا من حديث أبي عمره عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما واعطى الفرس سهماين وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبه عن الله بن مسعود وهو المسعودي وفيه ضعف وقد روي الحديث عنه على وجه آخر فقال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه نفر معنا فرس فكان لفارس ثلاثه اسهم ذكره ابو داود ايضا فصلا وفي هذه الغزوه قدم عليه صلى الله عليه وسلم ابن عمي جعفر بن طالب وأصحابه ومعه الأشاريون عبد الله بن قيس ابن أبو نيسى وأصحابه وكان في من قبل معهم أسماء بنت عميس قال أبو نيسى بلغنا نخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا المهاجرين أنا, وأخ أنا وأخواني أنا أصغر هنا احدهما أبو رهم والآخر أبو برده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 وما قسم لأحد غاض عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم وكان ناس يقولون لنا سبقناكم بالهجرة قال ودخلت أسماء بنت عميس على حفصه فدخل عليها عمر فقال من هذه قالت أسماء فقال عمر سبقناكم بالهجرة نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فوضبت وقالت يا عمر كلا والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في أرض البعداء البعداء وذلك في الله وفي رسوله وعلم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أكله ولا أزيه ولا أزيد على ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا. إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت له. قالت قلت له كما وكنا فقال ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان وكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء ورسالا يسألونه عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا اعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقدم جنهته وقال والله ما أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر وأننا روي في هذه القصة أن جعفر لما نبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجلا يعني مشى على رجل موحدة إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله أشباه الدباب الرقاصون أصلا لهم في الرقص فقال البذيقي وقد رواه من طريق الثوري عن أن الزبير عن جابر وفي إسناده إلى الثوري من لا يعرف قلت ولو صحى لن يكن في هذا حجه على ذواز التشبه بالضباب والتكسر والتخمس في المشي المنافي بهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لعله كان من عاده الحبشة تعظيم لكبرائها كدرب الجوكي عند الترك ونحو ذلك فجرى جعفر على تلك العادة وفعلها مرة ثم تركها لسنة الإسلام فاين هذا من القفز والتكسر والتسني والتخمس وبالله التوفيق قال موسى بن الرؤمة كانت بني فزاره من قدم على أهل خيبر ليعينوهم فرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعيبوهم وأن يخرجوا عنهم ولكم من خيبر كذا وكذا ثابوا عليه فلما فتح الله عليه خيبر أتاه من كان ثم من بي فزاره فقالوا وعدك النبي وعدتنا فقال لكم ذر قيبة جبل من جبال خيبر فقالوا إذن نقاتلك فقال موعدكم كذا فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا هاربين وقال الواقدي قال أبو شوين المزمي وكان قد أسلم فحسن إسلامه لما نفرنا إلى هنا مع عيونة بن حصن رجع دنا فلما كان دون خيبر عرسنا من الليل ففزعنا فقال عيونة أمشروا إني أرى الليلة في النوم أنني أعطيت ذر قيبة جبلا بخيبر قد والله أخذت برقبة محمد فلما قدم خيبر قدم عيينه فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر فقال يا محمد أعطني ما ظننت من خلفائي فإني انصرفت عنك وقد فرغني لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت ولكن السياح الذي سمعت نفرك إلى أهلك فقال أجزني يا محمد قال لك ذر قال وما ذر قال الجبل الذي رأيت في النوم أنك اخذته فانصرف أينه فلما رجع إلى أهله جاءه الحارس بن عوف فقال ألم أقل لك إنك توضع في غير شيء والله لا محمد على ما بين المشرق والمغرب يهود كانوا يخبروننا بهذا أشهد لسمعت أبا رافع سلام من الحقيق يقول إن نحسد محمدا على النبوة حيث خرجت من بني هارون وهو نبي مرسل ويهود لا تطاوعني على هذا ولنا منهم ذبحان واحد بيثرب واخر بخيبر قال الحارث قلت لسلام يملك الأرض جميعا قال نعم والتوراه التي انزلت على موسى وما احب أن تعلم يهود بقول فيه فصل وفي هذه الغزاه ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت له زينب من الحارث اليهودية امراه ثمان إذن مشكم شاة مشوية قد سمتها وسألت أي اللحم أحب إليه فقال الذراع فأكثرت من السم في الذراع فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الأكلة ثم قال اجمعوا لي من هنا من, من اليهود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 كما عرفته في أبينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها فوالله لا نخلفكم فيها أمدا ثم قال هل أنتم صادقية عن شيء ان سألتكم عنه قالوا نعم قال أجعلتم في هذه الشات سنة قالوا نعم قال فما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريخ منك وإن كنت نبيا من نضرك وجاء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أردت قتلك فقال ما كان الله ليسلطك علي قالوا ألا نقتلها قال لا ولم يتعرب لها ولم يعاقبها واحتجم على الكاهل وأمر من أكل منه فاحتجم فمات بعضهم واختره في قتل المرأة فقال الزهري أسلمت فتركها ذكره عبد الرزاق معمر عنه ثم قال معمر والناس تقول قتله النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود حدثنا وهب من قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية ونكر القصة وقال فمات بشر بن براء بن معرور فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي سمعت قال جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. قلت كلاهما مرسل ورواه محمد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة متصلة أنه قتلها لما مات بشر بن براء وقد وفق بين الروايتين بأنه لم يقتلها أولا فلما مات بشر قتلها وقد اختلف هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أو لم يأكل وأكثر الروايات أنه أكل منها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 قال موسى من عقبه وغيره وكان بين قريش حين سمه بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر تراه عظيم وتباوع فمنهم من يقول ينهر محمد واصحابه ومنهم من يقول ينهر الحليفان ويهود خيبر وكان الحجاج ابن علاط السلمي قد أسلم وشهد فتح خيبر وكانت تحته أم شيده أخذ بني عبد الدار ابن قسي وكان الحجاج مكثرا من المال كانت له معاب لأرض بني سليم فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على خبر قال الحجاج من جلاد إنني ذهب عند رأته وإن تعلم هي وأهلها بإسلام فلما قالوا فأذلني فالأسر السيرة واسبق الخبر ولا أخبرني اخبارا إلى قدمت أقرأ بها عماي ونفسي فأديه له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم مكة قال الامرأة أخفوا علي واذمعي ما كان لي عندك من مال فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم وإن محمدا قد أسر وتفرط عنه أصحابه وإن اليهود قد أقسموا لتبعثن به إلى مكة ثم لتقتلنه بقتلاهم بالمدينة وفشى ذلك لمكة واشتد على المسلمين وبلغ منهم وأظهر المشركون الفرح والسرور فبلغ العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجلة الناس وجلبتهم وإظهارهم السرور فأراد أن يقوم يخرج فانخزن بهره فلم يقدر على القيام فدع ابن له يقال له قثا وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل العباس يرتجز ويرفع صوته لأما يشبت به أعداء الله حب قثم حب قثم شبيه ذل أنف الأشم نبي رب ذل نعم برغم في من رغم وحشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركين منهم المظهر للفرح والسرور ومنهم الشام تؤذيري ومنهم به مثل الموت من الحزن والبلاء فلما سمع المسلمين رجز العباس وتجلده طابت نفوسهم وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم ثم أرسل العباس غلاما له إلى الحجاج وقال له اخل به وقل له ويلك ما جئت به وما تقول فوالذي وعد الله خير مما جئت به فلما كلمه الغلام قال له اقرأ على أبو الفضل السلام وقل له فليخلبي في بعض بيوته حتى آتيه فإن الخبر على ما يسره فلما بلغ العبد باب الدار قال أبشر يا أبو الفضل فوثب العباس فرحا كأنه لم يسبه بلاء قط حتى جاءه وقبل من بين عينيه فأخبره بقول الحجاج فاعتقه ثم قال أخبرني قال يقول لك الحجاج اخل به في بعض بيوتك حتى يأتيك ظهرا فلما جاءه الحجاج وخلا به اخذ عليه لتكتمن خبري فوافقه عباس على ذلك فقال له الحجاج جئت وقد افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وغلم أموالهم وجرت فيها سهام الله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم باستفى صفيتا من تخوي لنفسه وأعرس بها ولكن جئت لمالي أردت أن أجمعه وألهم به وإن استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول فاعم لي أن أقول ما شئت فأخفي علي ثلاثة ثم اذكر ما شئت قال فجمعت لهم امرأته متاعه ثم شمر راجعا فلما كان بعد الثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك قالت لهب وقالت لا يحزنك الله يا من الفضل لقد شط علينا النبي بلغك فقال أجل لا يحزنني الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحب فتح الله على رسوله خيبر وجرت فيها سهام الله مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية نفسه فإن كان لك في زوجك حاجه فالحقي به قالت أظنك والله صادقا قال فإني والله صادق والأمر على ما أقول لك قالت فمن أخبرك بهذا قال الذي أخبرك بما أخبرك ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش فلما رأوه قالوا هذا والله التجلد يا أبا الفضل ولا يصيبك الا خير قال أزل لن يصبني إلا خير والحمد لله أخبرني الحجاج بكذا وكذا وقد سألني أن أكتم عليه ثلاثا لحاجة فرد الله ما كان للمسلمين من كآبة وجزع على المشركين وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس فأخبرهم الخبر فأشرقت وجوه المسلمين فصل فيما كان في غزبة خيبر من الأحكام الفقهيه فمنها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر أشهر الحرم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الحديوه في ذي الحجة فمكث بها أياما سار إلى خيبر في المحرم كذلك قال الزهري عن عروة عن مروان والمسور ابن مخرمة وكذلك قال الواقدي خرج في أول سنة سبع من الهجرة ولكن في الاستدلال بذلك نبر فإن خروجه كان في أواخر المحرم، لا في أوله، وفتهر إنما كان في سفر، وأقوى من هذا الاستجمال، بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند الشجرة، بيعة الرضوان على القتال، وأن لا يفروا، وكانت في القعده ولكن لا دليل في ذلك، لأنه إنما بايعهم على ذلك، لما بلغهم أنه قد قتلوا عثمان، وهم يريدون قتاله، فحينئذ إذن بايع الصحابة، ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إلى مدى العدو إنما الخلاف أن يقاتل في ابتداء فالجمهور جوزوه وقالوا تحريم القتال فيه من وهو مذهب لايمة الأربعة رحمه من الله وذهب عطاء المغير إلى أنه ثابت غير من سوخ. وكان عطاء يحلف بالله ما يحل القتال في الشهر الحرام ولا نسخ تحريمه شيء وأقوى من هذين الاستجلالين الاستجلال بحصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف فإنه خرج اليها في أواخر شوال فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة فبعضها كان في القاعدة القعدة فإنه فتح مكة لعشر بقين من رمضان وأقام بها بعد الفتح تسع عشرة يقفر الصلاة فخرج إلى هوازم وقد بقي من شوال عشرون يوما ففتح الله عليه هوازم وقسم غنائمها ثم ذهر منها إلى الطائف فحاصرها بضع وعشرين ليلة وهذا يقتوي أن بعضها فيه القعده بلا شك وقد قيل إننا حصرهم بضع عشرة ليلة قال ابن حزم وهو الصحيخ بلا شك وهذا عجيب منه فمن أين له هذا التصحيح والجزم به وفي الصحيحين عن أنس بن مالك في قصة الطائف قال فحاصرناهم أربعين يوما فاستعصوا وتمنعوا وذكر الحديث فهذا الحصار وقع في ذلقاة بلا ريب ومع هذا فلا دليل في القصة لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن وهم بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال ولما انهزموا دخل من كفر وهو مالك المعوف الندري مع ثقيف في حسن الطائف مخاربين قد حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان غزوه من تمام الغزوة التي شرع فيها والله أعلم وقال الله تعالى في سورة المائدة وهي من آخر القرآن مزولة وليس فيها منسوخ يا أيها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد. وقال في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير مصد عن سبيل الله فهاتان ايتان مدنيتان بينهما في النذور نحو ثمانية اعوام وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهما ولا أجمعت الأمة على نسخه ومن استدل على نسخه بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة ونحوها من الأمم فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه ومن استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس في القاعدة فقد استدل بغير دليل لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيه المشركون بالقتال ولم يكن ابتداء منهم لقتالهم في الشهر الحرام. فصلاً. ومنها قسمة الغناء من الفارس ثلاثة أسهء وللراجل سهم وقد تقدم تقريره ومنها أنه يجوز لأحاد الجيش إذا وجد طعاما أن ياكله ولا يخمسه كما أخذ عبد الله بن المغفل جرام الشحم الذي يدل يوم خيبر واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أنه إذا لحق مدد من الجيش لا يتقبل الحرب فلا سهم له إلا بإذن الجيش ورضاهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر جعفر وأصحابه أن يسهم لهم فاسهم لهم فصل ومنها تحريم لخور من خمر الإنسية صح عنه تحريمها يوم خيبر وصح عنه تعليم التحريم بأنه ودس وهذا مقدم على قول من قال للصحابة إنما حرمها لأنها كانت ظهر القوم وحملتهم فلما قيل له فلن الظهر وأتلة الحمر حرمها وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها لن تخمس وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها كانت حول القرية وكانت تأكل معذرة وكل هذا في الصحيح لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها رجس مقدم على هذا كله لأنه من ظن الراوي وقوله بخلاف التعليم بكونها رجسا ولا تعارض بين هذا التحيين وبين قوله تعالى قل لا في ما اوحي الي محرما على طاعيم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا هل لغير الله به فإنه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الاربعه والتحريم كان يتزدد شيئا فشيئا فتحريم الحمر بعد ذلك تحريم مبتدا لما سكت عنه النص لا أنه رافع من أباحه القرآن ولا مخصص لأمومه فضلا عن أن يكون ناسخا والله أعلم فصم ولم تحرم المتعة يوم خيبر وإنما كان تحيمها عام الفتح هذا هو الصواب وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء ومخيبر وعن أكل لقوم الحمر الإنسية وفي الصحيحين أيضا أن علي رضي الله عنه سمع ابن عباس يؤلين في متعة النساء، فقال مهلًا يا من الحباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيمر وعن بخور الحمر الإنسية. وفي رفض عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيمر وعن أكل بخور الحمر الإنسية. ولما رآها هؤلاء ين رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحها عن الفتح ثم قالوا حرمت ثم ابيحت ثم حرمت قال الشافعي لا أعلم شيئا حرم ثم أبيحة ثم حرم إلا المتعه قالوا نسخت مرتين وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا لم تحرم الا عام الفتح وقبل ذلك كانت مباحه قالوا وانما جمع ولي بن ابي طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية لان ابن عباس كان يبيحهما فروى له علي تحريمهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك وقد ذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر وأطلق تحريم المتعه ولم يقيده بزمن كما جاء ذلك في مسجد الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم مخوم الحمر الأهلية يوم خيبر وحرم متعة النساء وفي لفظ حرم متعة النساء وحرم مخوم الحمر الأهلية يوم خيبر هكذا رواه سفيان بن غيينة مفسلا مميزا فظن بعض الرواه أن يوم خيبر زمن للتحريمين فقيدهما به ثم جاء بعضهم فاقتصر على أحد المحرمين وهو تحريم الخمر وقيده بالظرف فمن هنا نشأ الوهم. وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوليات ولا استأذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقله أحد قط في ذلك الغزوة ولا كان للمتعة فيها لكم ألبته لا فعلا ولا تحريرها بخلاف غزاة الفتح فإن قصة المتعة كانت فيها فعلاً وتحريم مشهورة وهذه الطريقة أصح الطريقتين وفيها طريقة ثالثة وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريما عاماً البته بل حرمها عند الاستغناء عنها واباحها عند الحاجة إليها وهذه كانت طريقة المعباس حتى كان يفتي بها ويقول هي كالميتة والدم ولحم الخنزير رباح عند الضرورة وخشية العنت فلم يفهم عنه أكثر من ذلك وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة وشببوا في ذلك بالأشعار فلما رأى عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم فصلم ومنه جواز المساقات والمزارعة وجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك واستمر ذلك إلى حين مفاته ولم ينسخ البته واستمر عمل خلفائه الرشيد عليه وليس هذا من باب المؤادرة في شيء بل من باب المشاركة وهو نذير المضاربه سواء فمن أباح المداربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين فصل ومنه انه دفع إليهم الأرض على أي يعملوها من أموالهم ولم يدفع إليهم البذر ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعة فدل على أن يهديه عدم اشتراط كوم البذر من رب الأرض وأنه يجوز أن يكون من العامل وهذا كان هدي خلفائه الراشدين من بعده وكما أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القراض والبذر يجري مجرى سق ماء ولهذا يموت في الأرض ولا يرجع إلى صاحبه ولو كان بمنزلة من رأس المال المباربه لاشترك عوده إلى صاحبه وهذا يفسد المزارع فقلنا أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في ذلك والله أعلم ومنها خرس الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك وأن القسمة ليست بيئة ومنها اكتفاء بخارس واحد وقاسم واحد ومنها جواز عقد المهدنة عقدا جائزا للإيمان فسقه متى شاء ومنها جواز تعليق عقد السلح والأمان بالشرط كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا ولا يكتموا ومنها جواز تقرير أرمان التهم بالغطوبة، وأن ذلك من الشريعة العادلة، لا من السياسة الظالمة، ومنها الأخذ في الاحكام بالقرائم والأمارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانا المال كثير والعهد قريب، فسدل بهذا على كذبه في قوله أنهبته الحروب والنفقة، ومنها أن من كان القول قوله اذا قامت قرينة على كذبه لم يذكفت إلى قوله ومزل منزلة الخائن ومنها أن أهل الدنة إذا خالفوا شيئا مما شرق عليهم لم يبق لهم وحمل بما دماؤهم وأموالهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء الحكمة وشرط عليهم أن لا يغيبوا ولا يكتموا فانفعلوا حلت دماؤهم واموالهم فلما لم يفوا بالشرط استباح دماؤهم واموالهم وبهذا اقتدى امير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشروط التي اشترطها على اهل الجنه فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيئا منها فقد حمل له منهم ما يحل من اهل الشقاق والعداوة ومنها جواز نسخ الأمر قبل فعله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسر القدور ثم نسخه عنهم بالأمر بغسلها ومنها أن من لا, يؤك أن ما لا يؤكل لحمه لا يدخل بالذكاة ولا جلده ولا لحمه وأن ذبيحته لمنزلة موته وأن الذكاة إنما تعمل في ماكول اللحم ومنها أن من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لمن لك. وإن كان دون حقه، وأنه إنما يملكه بالقسمة، ولهذا قال في صاحب الشنة التي ظلها إنه تشتعل عليه نار، وقال لصاحب الشراك الذي ظله شراك من نار، ومنها أن الإيمان مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها، وقسم بعضها وترك بعضها.